وَأَ ك نَقُد مِنهَا مقاعد لل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 قَدَّا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا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 إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرَ وَأَقَلُ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُعْدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لأعلم أن قد أبلغ رسل ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا